السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك وتعالى استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إيه ابراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله يعني, يعني لازم نكون متبينين الواقع اللي احنا عايشين فيه اخواننا يعني الوضع اللي احنا فيه ده الوضع الخطير اللي بتمر به الأمة مصر الآن في غرفة الانعاش إما انها تتعافى وتخرج عز للاسلام زي ما طول عمرها كانت وإما أن هي ترجع تاني وننتكس تاني زي ما كانت زي ما كلنا تولدنا لقينا البلد كلها فساد وكلها ظالمين متحكمين في الناس اللي فيها يعني اخواني في الله لازم كل واحد ملتزم يفهم في الوقت ده انه لازم ينقل لازم ننقل عارفين العربيه لما بتجيب على الاول شويه تجيب الثاني شويه تجيب الثالث طلعت على الطريق السنه تجيب الرابع انتوا كذلك لازم تنقلوا والا يا اخواننا كلنا هنستبدل لازم كل واحد مننا ينقل انا بحزن لما اشوف مثلا حرب على السلفيين من اللي بيرد هو حتى السلفيين ما بيردوش ودي المصيبه المفروض ان الاخوان يردوا والسلفيين يردوا والمسلمين كلهم حتى العصاه يردوا ليه لانها حرب على الاسلام طيب لما يكون في حرب على الاخوان المفروض الإخوان يردوا والسلفيين يردوا والمتبرجات يردوا والعصاه يردوا لانها حرب على الاسلام وكلت يوم اوكي الثور الابيض حرب على الاسلام عايزين نقلع اخوانا عايزين نقله فهمنا عايزين نقله فكرنا عايزين نقله في عزمتنا عايزين نقله في تصوراتنا أنا بحزن كل ما اشوف جامعه زي ده في اي مكان كان في مسجد في جامعه في أي مكان أنا بحزن بحس ان الناس اتلمت بس بعد كده ما احناش عارفين نعمل ايه ما عندناش تصور انت بتدخل الجامع احسن حاله ليك هتخرج هتخرج مشحون سمعت كلام تسخيني وسمعت كلام وافي إنما في النهايه طيب هنعمل ايه طب النهاية الطرح ايه؟ طب النهاية كل واحد مننا يعمل ايه؟ الواحد يحزن حينما يرى العلمانيين في مصر عدد العلمانيين في مصر يعني ممكن ما يجيش عدد الناس اللي في المسجد دلوقتي يعني, يعني وإن كان معنا كمان أخوات مش مشكلة وإن كان معانا كمان أخوات يعني ممكن يكون عدد العلمانيين والعلمانيات في مصر ما يجيش عدد الناس اللي موجودين ولكن يا عندهم إيجابية عندهم ذاتية ما عندهمش عارفين يبعث لنا ملكا نقاتل الاخوة السلفيين عندهم يبعث لنا شيخا مستني شيخ على حصان ابيض في ابيض يجي يربيه وده مستني شيخ على حصان ابيض في ابيض يجي يعلمه فقه وعقيده وده مستني شيخ على حصان ابيض في ابيض يجي يقعد معاه يفهمه كل حاجه من الالف للياء يا الشباب بتوع تحرير لو كانوا كلهم قعدوا في بيوتهم وقالوا يا رب اسقط النظام كان النظام سقط ما كانش سقط سنه ربنا مش كده يا اخوانا يا اخوانا يجب ان نعترف وان كنا نتحمل ما لا يتخيله عقل من حوالي 80 سنه ما بين المعتقلات والسجون ويتحمل الطار الاسلامي تعذيب لا يتخيل على وجه الارض فاكبر هولوكوست على وجه التاريخ الا ان ساعه التغيير مش احنا اللي صنعنا الحدث ساعه المظاهرات, المظاهرات كل الناس اشتركت فيه سلفيين واخوان وعم وعموم ولولا طار الاسلامي عمره ما كانت نجحت ماشي ولكن مين اللي خطط مين اللي خد الجراه ان ياخد قرار ان الناس تنزل مش احنا مش احنا يا يجب ان نعترف مهما كانت الحقائق مؤلمه يجب أن نعترف ان احنا مش إيجابيين ان احنا للاسف الشديد يعني الناس بتدخل الجامع تسمع كلام وبعد كده الناس بتسخن وبعد كده طب ايه الرؤيه ايه اللي احنا هنعمله ايه اللي احنا نقدمه عشان كده بقول لازم نقله لازم نقله انا عارف ان القلوب كلها متلهفه على دين ربنا وعارف ان احنا عايزين نقرب من ربنا وعارف ان احنا في زمن شهوات وفتن لو القلوب ما اتشحنتش هنقع مش هنقدر نواصل زي اللي ماسك حمله على الجرايد بمنع العمره والحج من مصر ليه عشان الفلوس دي توجه لمصر يا اخي الناس الناس هتقع من طولها من ضعف الايمان من كتر شهوات والفتن عايزة تتشحن تتشحن ايمانيا ولكن يا إخواني قبل ما اكلمكم في مواعظ قلبية وفي رقائق قرآنية وقبل ما نتكلم في اللي ما انفعش إن احنا نسيبه وما إن احنا نتخلى عنه وهو الوعظ من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إن أنا عايز أقول لكم إن احنا القضية مش بس إن القلوب تتشحن بعد كده بتقوم بتؤدي دور المتفرج اللي يعني صدره شوفي بشوية كلام وبعد كده روح بيته والله كان كلام جميل ايه والكلام لو فكر الكلام ولو عارف يطبق الكلام ازاي يا اخوانا شوية ايجابيه شوية ذاتية شوية احساس بالمسؤولية اقول لكم انتم عاملين زي ايه بالضبط مثل كل واحد منكم زي ايه بالضبط زي الولد اللي ابوه فجأة اتشل قالوا له يا ابني ابوك الوقت عادش قادر ينزل يشتغل انت لازم تنشل تشتغل لان ابوك ده مش لاقي فلوس يصرف ووالدتك هتموت من الجوع لو ما اشتغلتش واختك هتترفض من التعليم لو ما جبتش فلوس تدفع لها مصاريف واخوك هيموت لانه عايز يعمل عمليه لو ما جبت لهش فلوس يعمل عملية قال لهم طب انا صغير طب انا لسه ما ينفعش هتشتغل يعني هتشتغل لازم والا الدنيا هتضيع مصر بتتسرق مننا يا إخوانا. العلمانيين بيسرقوا مصر بيسمموا دماغ الناس من خلال الجرايد العلمانيه اللي هم مسيطرين عليها وبرامج التوك شو اللي هم بيدوها والقنوات الفاسده اللي هم بيديروها والمواقع الاخباريه على النت اللي هم بيمسكوها والمدونات الاخباريه اللي هم بيعملوها وصفحات الفيسبوك اللي هم بيديروها هيسرقوا البلد من الدين من الاسلام انت شايف دينك كده بيستل وبيسرق وبيغيب وانت كل دورك انك انت قاعد تسمع وخلاص وبعد كده تروح يا جماعه لازم كل واحد مننا يبقى له دور ايجابي لو طالب في الجامعه يبقى له دور ايجابي في الدعوه الى الله جوه الجامعه لو في منطقتك دور ايجابي في الدعوه الى الله في منطقتك لو في شغلك في مهنتك في عيلتك واستصحابك واستزمايلك لازم يبقى ليك دور ايجابي في نصر الدين ربنا والعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى انا عارف ان القلوب تعبانة وعارف ان الفتن اصبحت يعني في غاية الكثرة وعارف ان الكل حسم الاجهاد ومحتاج انه يتشحن ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان رمضان لسه عليه تمانين يوم تمانين يوم, يوم على رمضان وحسرتاه فاكرين رمضان اللي فت ده لسه خلصان ده لسه خلصان ده احنا فينا ناس يعني انا عايز اسال كام واحد في الجامعة هنا يعني صام كم يوم نفل من يوم رمضان خلص يعني كام مره فتح المصحف وبكى وهو بيقرا القرآن من يوم رمضان خلص عايزين يا اخواننا الايمان يتجدد في قلوبنا ولكن الإيمان يتجدد ونشتغل لدين ربنا ونشتغل لنصر دين ربنا لازم ننقل اخواننا اللي طالع بالعربيه على الاول ما بينقلش المكان هتسخن وهتولع منه وهتولع وفي الاخر مش هيوصل لاي حاجه لازم كل واحد منكم ينقل على الاقل كل سنة رمضان شهر النقلة السنوية شهر النقلة اللي كل واحد مننا بينقل فيها ممكن بتبقى أكبر نقلة التزامية في حياته لازم كل واحد مننا يعني رمضان يوم واحد 8 لو يوم واحد 8 <تصفيق> العالم ما بين مصر والبرازيل <تصفيق> تخيل ساعتها كان زمان البلد لو, <تصفيق> لو يوم 1-8 ده امتحانات السنوية العامة تخيل شباب السنوية العامة ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويعينهم وينجحهم يا رب تخير كانوا هيذاكروا قد ايه انا بقولك دلوقتي بينك وبين مش رمضان تمانين يوم بينك وبين تمن ابواب للجنه تمانين يوم بينك وبين اكبر موسم للنقله الالتزاميه في حياتك تمانين يوم عايزين نتكلم في ايتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى عايزين نرتبط بالقران يا جماعه يا اخواننا الملتزمين زي غير الملتزمين في علاقتهم بالقران دي حقيقه يجب ان نعترف بها الملتزمين زي غير الملتزمين في علاقتهم بالقرآن ملتحي وما بيفتحش مصحح منطاقبة وأخر مرة مسكت القرآن رمضان اللي فات يا جماعة لابد من يقظة لابد من يقظة في علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى لأن هو ده اللي صنع الصحابة وهو ده اللي هيصنعنا عشان ننتقل لنماذج الصحابة دي معجزه والمعجزة لا يصنعها إلا معجزة يعني عشان نتطور لازم القرآن اللي هو المعجزة اللي نزلة من رب العالمين سبحانه وتعالى قال تعالى ركز معايا بقلبك بقى قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه هو عما يشركون وما قدر الله حق قدره يعني احنا عارفين ربنا مشكلتنا ان احنا بنعبد اله مش عارفينه لو عارف ربنا قبل ما تركع قلبك هيركع قبل ما راسك تسجد قلبك هيسجد من هو الله مين هو ربنا قد ايه جلال ربنا احنا عارفين ان ربنا عظيم بس عظيم قد ايه يا اخواننا حديث كنت قاعد في جلسه الضحى من يومين وبدات تتدبر فيه سمعته قبل كده ألف مرة إنما لما تسمع كلام القرآن والسنة عن الله وجلال الله وقدر الله وعظمة الله بقلب مفتوح بيبقى الإحساس ثاني خالص قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي ربنا بيكلمكم يا إخواننا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم أولكم وآخركم يعني إيه يعني مش الستة مليار اللي عايشين على وجه الأرض الوقتي تتخيل الارض من ايام ادم ليوم تقوم الساعه اضرب في مية يعني 600 مليار مثلا وانسكم وجنكم الله طب الانس كده 600 مليار هات الجن كمان 600 مليار قول ألف مليار واحد يا عبادي لو ان اولكم واخركم اسمع ربنا بيكلمك ربنا بيناديك ربنا بيقذ الفطره جوه قلبك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يا رب ده ويقول الجمع ده بس اللي في صعيد واحد فسألوني تخيل الجمع ده في ملوك في رؤساء في أصحاب ملتي ناشونال جروبز في ملياردرات في ملتي مليونيرات في وزراء في سفره في, صفراء، في أميرات في ملكات تخيل هيدلوب ايه تخيل ملوك الدنيا ده يطلبه ايه وزراء الدنيا هيدلوبه ايه فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته فأعطيت فورا مش كل ألف وحدة وحدة ده مرة وحدة نزل كل العطاعة من خزائن ده عايز ملك الأرض وده عايز مليارات. عايز فأعطيت كل واحد منهم مسألته اسمع ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله مش مختل ملكي مش مهتزش ملكي لا ما نقص ذلك من ملكي شيئا خالص ولا أي شيء يا هو ربنا خاني قد إيه هو ربنا خزائنه قد ايه لما ربنا يقول واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحها ولتنوقب العصبة تقول القوة الراجل عشرة رجالة يشيلوا مفتاح خزنة من مفاتح خزن قارون ما يقدرونش يشيلوها المسجد ده يا إخواننا مفتاح الباب بتاعه أصغر من الصابع لو المسجد ده تملى ورق من أبو 500 دولار هيتملى مليارات المليارات والمفتاح بتاعه أقل من الصابع ومال الخزنة اللي مفتاحها عشرة رجال ما رجالة ما ما يقدرونش يشيلوها فيها ذهب قد إيه ومجوهرات قد ايه واموال قد وسندات عقارات قد ايه طب تخيل اذا كانت هذه خزائن مخلوق فكيف بخزائن الله فكيف بخزائن ملك السماوات والارض ربنا غني قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ إدّ مليون ملك، إدّ مليون مرة مليارات، إدّ أدّ إيه؟ يعني ايه سحاء الليل والنهار؟ دورت في معنى سحاء في اللغة، لقيت ان السيل الساحية اللي تجري في اللي قدامها اللي تؤشر الشيء من بعضه من قدر قوتها، يعني كأن سحاء الليل والنهار؟ كان النبي يقول إن الخير نازل من يمين الرحمن شلالات متفجرة إن الخير نازل من خزائن الرحمن شلالات متفجرة يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء إن لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك حسن مبارك متهيق له إن المليون اللي اجتمعوا في التحرير هم اللي وقعوا عن بتاعه ما هواش فاهم ما هواش عارف إن الستة مليار واحد لو اجتمعوا في التحرير لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه سبحان الله العظيم إنك تعرف يعني إيه إن كل أمرك بيد ربنا إن كل مقدرات حياتك بإيد ربنا وما قدر الله حق قدره إن احنا فعلا مقدرناه من هو الله عشان كده اللي بيقع في معاصي سر اللي تلاقيه قدام الناس ملتحي وملتزم ومأثر الجلبية وهو لما بيتقفل عليه باب ممكن يتحول إنسان تاني ممكن يقع في معاصي تانية ممكن لما لا يرى إلا الله يجعل الله اهون الماثرين إليه ويقع في معاصي تانية الناس والشباب اللي بيعوا في معاصي السر في زمن الشهوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمان أقواما من, من أمتي يعني هيحصل, هيحصل حضوبالك وأوعى تبقوا كده لا أعلمان من, من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء كبال حسنات في كفه الحسنات فيجعلها الله أباء منفورة فجأة تتنسف بعد ما شويه سيئات ليلة في كافة السيئات، طب إزاي، إزاي سيئات قليله تنسف جبال حسنات؟ قالوا يا رسول الله صفهم لنا، شليهم لنا، نكون منهم ونحن لا ندري من قول يا رسول الله. قال إن أما إنهم إخوانكم ممكن معاك في كليتك، معاك في منطقتك، معاك في المسجد اللي أنت بتصلي فيه، معانا الوقت، وإحنا عارفين في بيت ربنا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. يعني بيعملوا طاعات برضه ولكنهم كانوا إذا خلو بمحارم الله انتهكوها يجعلون الله اهون الناظرين اليك طب ليه شويه سيئات قليله تنسف جبال حسنات مش الحسنه بعشر سيئات لا اصل دي سيئات من نوعيه تانية خالص دي سيئات انك جعلت ربنا اهون الناظرين اليك اللي هو معاصي السر زي ما أحد الصحابة قال ولا فرحك إذا ظفرت بالذم أعظم عند الله من الذنب يبقى الشاب قاعد قدام موقع النت قاعد يضرب اسم موقع من المواقع والاسم ما يجيش ويضرب تاني ما يفتح فجأة فتح فرحته ساعه ما فتح أعظم عند ربنا من كل اللي هيتفرج عليه تبقى فتاه متبرجه نزلة تشتري هدوم ضيقة تفتن بها المسلمين تلاقي طقم وحش سيء فرحتها ساعة ملقته. أعظم اعظم عند ربنا من ذنب التبرج يا اخواننا قلوبنا عامله ايه وما قدر الله حق قدره من فينا عارف مين هو ربنا والارض جميعا قبضته يوم القيامة يعني ايه دي لحظة نهاية الارض دي لحظة القبض على الارض زي واحد قبض يعني مات دي اخر لحظة في عمر الارض دي لحظة القبض على كل مجرم الارض لحظة القبض على كل عاص عاص ربنا والارض جميعا قبضته يوم القيامة هي طول عمره في قبضه ربنا طول عمره في بيد الملك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك مش بيده الارض ده الارض دي اتمجيش زرة في الكون مجيش حتى تراب في الكون انت الوقت قاعد قدامي انت ايه انت ايه في الفيوم انا ايه في الفيوم ده نمية وسبعين سنتي ولا حاجة طب الفيوم ايه في مصر حاجة صغيرة جدا طب مصر ايه في الكرة الارضية ولا حاجة طب الكرة الارضية ايه؟ في المجموعة الشمسية ده الشمس الوحيدة هقدى الارض مليون مرة طب المجموعة الشمسية ايه في مجارة التبانة مجارة التبانة فيها ميت مليار نجم زي الشمس طب الربعمية مليار مجره اللي في السماء الدنيا اللي العلماء شافوهم بس ييجوا مجره التبانة فيهم ايه؟ طب الربعمية مليار مجره ايه في السبع سماوات ولا شيء طب السبع سماوات ايه في الكرسي كحلقة في فلاه لو رمينا حتى سلسلة في صحراء أريزونا وقلتلكوا يلا رجال انا عدنا شهرين ندور عليها والله لو طلعت عيننا ما احنا هنلاقيها اهو السبع سماوات في الكرسي قد السلسلة في الصحراء دي كحلقة في فلاه والكرسي في العرش كحلقة في فلاه ارجع تاني ارجع تاني بقى لك انت انت ايه انت ايه مرة واحد صاحبي كنو فين في البلكونه من دور عالي سادس دور أو او زي سادس دور أو سبعه دور وقال لي بص للناس كده فناس نقط كده تحت قال لي ده من سبع دور الناس صغاراه قد كده امال من فوق سبع سماوات الناس دي ايه الناس دي قدرتها ايه تخيل والارض جميعا قبضته يوم القيامة واسال الارض قبضته يعني الارض لما هتنتهي هيبقى البديل ايه البديل ارض تانية اسمها الساهرة الأرض دي بتبدل طب الأرض بتبدل ليه يا أخوانا الشمس الوقت على بعد 93 مليون ميل من الأرض لو الشمس قربت نص المسافة الجبال هتسيح الزرع هيتحرق المية هتتبخر الناس هتتشوي فما ينفعش الأرض دي لان الشمس هتبقى على بعد ميل من الأرض يوم القيامه فالأرض دي ما تستحملش فتتبدل امال اللي مش هتبدل ايه هو أنت انت زي ما أنت كده تقوم يوم القيامه دخاله كره الارض مش هتستحمل وانت هتقف فليس لك مكان إلا في ظل عرش الله عشان كده ليه ربنا سمى ارض المحشر الساهره قالك لان خمسين الف سنه ما فيش نوم خمسين الف سنه ما فيش راحه الا للي في ظل عرش الله والسماوات مطويات بيمينه كل ما تزهل اي قلب حي كل ما يرتجف لها اي قلب حي والسماوات مطويات بيمينه هتقولي أقوى واحد في العالم يقوم يطوي العمود ده هو بيمينه بلاش العمود يقوم يطوي أي شجرة رفيعه بره بيمينه ما يقدرش ولله المثل الاعلى ربنا بلك السماوات الربعمائة مليار مجره اللي هم مهماش حاجة فيها السماوات السبعة المجرات الرائبة العملاقة كل ده لحظة نهاية السماوات زي ما الكلمة اللي أبلغ لحظة نهاية الأرض والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض منظر صاق جماعي لسكان السماوات السبعة وسكان الأرض منظر صاق جماعي للجماعي الملائكة بتموت يا إخواني وبتبعث كما ماتت كما يبعث البشر يوم يقوم الروح والملائكة لما الكل يقوم يا أخوانا الكل بيموت تخيل ونفخ في السور بنفخة سبع سماوات تساقط السبع سماوات ما فهمش نفخة من جندي واحد من جنود ربنا إذا كان ربنا له ملايكة سبحانه وتعالى واحد منهم رأسه عند العرش ورجله في الأرض إذا كانت هذه عظمة مخلوق فما بالك بعظمة الخالق سبحانه وتعالى إذا كان ده مخلوق ضعيف منكسر نفخ منه السبع سماوات تسحق وتهد ونفخ في السور أمال الملك قدرته إيه أمال ربنا قوته إيه من هو الله ونفخ في السور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحان الله زي ما ربنا قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الوقت يا نفخه كوني بردا وسلاما على ناس معينه ومخلوقات معينه ربنا اللي هيختارها يا ترى انت ممكن تبقى من دول تؤمن من تلك الساقه ثم نفخ فيه خد بالك ثم ايه نفخه اخرى ثم نفخه ايه فيه الزاج لا نفس النفخه تموت سبع سماوات هي نفس النفخه اللي تحيي سبع سنوات ايه القدره دي يا رب بنفس السبب لو كان ربنا قال ثم نفخة اخرى كان ممكن نفخة بسور تاني كان ممكن نفخة من نوع تاني انما ربنا بيقول لك شوف قدرتي قد ايه ان نفس السبب هو اللي تتهد به السماوات هو نفس السبب اللي تقوم به السماوات ثم نفخ فيه فيه أخرى فإذا شوف إيه ديت بيسموها في اللغة إذا الفجائية فإذا هم هم هماهم اللي كانوا بقى شويه تراب شوية من تراب جسمك راح البحر الأحمر وشوية من تراب جسمك طار في الصحارة بتاعه الأرض وشوية من تراب جسمك بقى شوية طين على شط المحيط الأطلنطي لما ربنا يامر كل التراب دي يتجمع في مكانك اللي هتبعث منه ويتكون جسمك مرة أخرى فإذا هم هماهم هما واقفين متحيرين لا يدرون إلى أين يذهبون ينظرون بيدوروا على مخرج من أرض القيامة يا أخوانا ربنا بيقول نفخ في الصور رغم ان لسه ما تنفخش. رغم أنه لسه ما حصلش ربنا ما قالش سينفخ النفخ الضمير الماضي ليه ماضي لأنه يقين استعدت قد ايه اعدت ايه للعبور من على الصراط اعدت ايه الاول ليلة تحت التراب أعدت ايه للحظه العرض على الله؟ أعدت ايه للقنطره لما هتصفى حقوق العباد من حسناتك؟ أعدت إيه لساعة وزن الأعمال؟ أعدت إيه لحر القيامة؟ أعدت إيه لخمسين ألف سنة هتقف تتحسب بالإدن ربنا ونفخ يقين جازم الموضوع ده يقين في قلبك بتفكر في قد إيه لو رحنا الواحد عنده عشر عيام؟ هو انا لو انت بتنام هيقول انام انا لا يمكن انام ليه يقول لك يا عم ده انا كرابيج على ظهري ده انا جنام بالنهار الاقي كرابيج قوم هتاكلهم منين هتشربهم منين اجي بعد الدوره استريح الاقي كرابيج قوم كسوه الصيف والشتاء اجيبها منين اجي انام بالليل الاقي كرابيج قوم لو حد اي هيجيب الفلوس بتاعت الدواء منين هتدفع لهم مصاريف المدرسه منين هو انا اعرف انام اهو بالظبط طالب الاخره يا أخواننا. طالب الأخرى أيها الملتزمين والملتزمات طالب الاخره ما يعرفش ينام يجي ينام كربيج على قلبه قوم هتعمل إيه سعة العرض على الله يجي ينام قوم هتعمل إيه في كذا ألف سنة ممكن تقضيهم تحت التراب ومفرش أبرك من الوقت يجي ينام قوم هتعمل إيه لحظة الفزع الأكبر لحظة القومة من تحت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها يا yeah. وسط الجو الرهيب ده شوف اللفظ أشرقت الأرض بنور ربها أشرقت ازاي هو مش أرض القيامة دي كلها ظلمات يا أخوانا أرض القيامة دي من أعجب ما تكون أرض القيامة دي نسخة من الأرض نسخة من الجامعة اللي احنا كنا فيها الوقتي اتنين شباب قاعدين مع بعض الدهر ادن واحد قاعد عن هيئة أرصاد يجيب اللي رايحة واللي جاية وواحد راح يصلي في الجامعة واللي لا ده اتنين اخوات عايشين في بيت واحد وواحد ملتزم وواحد ما بيصليش أصلا أرض القيامة كده تلاقي النور جنب الضلمه تلاقي النعيم جنب العذاب قبل دخول الجنة ودخول النار والتمايز أرض القيامة اللي اتنين جنب بعض أشرقت الأرض لو الأرض هنا بمعنى الجنة يبقى ده عشان تتلاها في قلوب المؤمنين وتتأهر قلوب الفاجرين والفاسدين أشرقت الأرض لو أرض القيامة يبقى ده نور مخصوص لعباد الله الصالحين نور مخصوص لللي قبضوا على دنهم في هذه الشهوات نور مخصوص لللي عملوا لدين الله وكانوا جنود لله في الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها يا نهر أبيض ده إيه ده إيه ده يعني اللمبة دي ميت فولت واللمبة دي ألف فولت والشارع ده منور بعواميد عشر تلاف فولت والمكان ده بنور بنور الله سبحانه وتعالى. ده موضوع ما ليس مقاييس بمقاييس البشر. زي ما بقول لكم وما قدر الله حق قدره. لو واحد جاب صاروخ ولقيته جاب ترمومتر باقم اللي هو بيئيس 42 درجة. وطالع بيقول له فيها عمي بيقولك أنا طالع الشمس. طالع تعمل إيه؟ طالع عئيس حرارة الشمس بالترمومتر ده. بداه اللي بيقيس حرارة الإنسان ده انت ما انتش عارف حاجة ده الموضوع معاك اطلقبت خالص هو بالظبط ده يا اخوانا يا اخوانا صفات ربنا تسعة وتسعين اسم كل اسم منهم كافي انه يقلب حياتك لو فهمته كل اسم منهم كافي انه ينور لك حياتك وقلبك لو فهمته فما بالك لو أكبرنا على, اكبرنا على اسماء الله الحسنى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء الشهداء اللي هم ماتوا شهداء في سبيل الله لا يا حبيبي ده الشهداء اللي هيشهدوا على حضرتك الشهداء اللي هيشهدوا عليك وعليك الجوارح اللي عصيت ربنا بيها تشهد عليك صاحبك اللي عصيت ربنا معاها يشهد عليك الأرض اللي عصيت ربنا عليها تشهد عليك اليوم اللي عصيت ربنا فيها يشهد عليك النبي اللي بلغك هيشهد عليك ربنا قبل كل دول شهيد عليك الملكين اللي كتبوا عليك أعمالك شهداء عليك الملائكة الحفظه اللي بيتعطبوا بالليل والنهار شهداء عليك وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وجيء بالنبيين والشهداء وحفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله الله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء إيه؟ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ياه. ووفيت كل نفس ما عملت يخوانا احنا الوقت يا جماعة الوقت مليار مسلم بمليار صحيفة كل واحد بيعمل يومياً ألف حاجة من الصالح والطالح وطالح ألف عمل في مليار بألف مليار تخيل بقى عدد الناس اللي لا صق في يوم الأيام مليارات المليارات من الأعمال الملكة كتبت إنما الملكة ماش عارفة الملكة ماش عارفة أن الوقت مخلص ولا مرائي الملكة ماش عارفة الوقت اللي بيكلمه صدقين ولا لا الملكة ماش عارفة انت الوقت مقبل على ربنا ولا جاي لمن وخلاص الملكة ما تعرفش إنما الملائكه بتكتب مليارات المليارات من الاعمال إنما ربنا بقى وهو اعلم يعني ايه ده بقى تانية ربنا مليارات البشر في مليارات المليارات من الاعمال ربنا يعمل يعلم كل عمل تعمل كنت مخلص فيه ولا مرائي كنت صادق فيه ولا منافق كنت في الاول مخلص وبعد كده نيتك باظت كنت في الأول صادق وبعد كده نيتك انحرفت تخيلوا رقابة الله للقلوب كلمة مزيلة كلمة مزيلة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء يا سيق لما ربنا بيقول والتفت الساق وإيه بالساق إيش معنى سموا الحتة دي ساق لأنها لم تسوق الإنسان للخير أو للشر طب الآية اللي بعدها والتفت الساق بالساق إلى ربك يا مئذن إيه المساق يعني ايه يعني خد ملك ساق انت كنت انت اللي سايق المساق بقيت انت اللي بتساق كنت انت اللي سايق هيجي لحظة هتنتهي قيادتك هيجي لحظة هيتسلم ملك الموت روحك وهتبقى متساق على حسب الخطوات اللي انت مشتها في الطاقة ومن المعصية يا اما تساق الى الجنة او الى النار خلاص صيق غصب عنك وسيق الذين كفروا الى جهنما زمرة الزمارة حاجة تضع في رقبة الكلاب لحتى يتميزوا بيها او تحضي الصوت بيها فتخيل دول بيدخلوا الجنه والعياذ بالله كانهم كلاب جهنم زمره من معاني الزمر قالك زي من, من المزمار كده اصوات الكون الدنيا كلها مفضوحين قدامها من أصوات تعذبهم وما هم والدنيا كلها بتتفرج عليهم وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها كانت مأفولة ليه عشان كل الحر والصهد يبقى متخزن وقال لهم خزانتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ادخلوا إيه؟ أبواب مش ادخلوا جهنم يدخلوا ابواب أبواب دول والعياذ بالله دول أسوأ ناس في البشرية دول اللي هيتعذبوا في أبواب جهنم السبعه دول والعياذ بالله اللي يعذبوا بجميع أنواع العذاب في جهنم دول والعياذ بالله اللي كانوا بيحاربوا دين ربنا دول اللي كانوا بيحدوا ربنا دول اللي كانوا بيقالوا فصل الدين عن الدولة دول اللي كانوا بيقولوا ربنا ملوش حكم علينا دول اللي كانوا بيقولوا ربنا بيقول ان الحكم الا لله وهم يقولوا أي حد يحكم الا الله دول مين يا اخواننا يا ترى دول مين يا ترى مين اللي هيتعذبوا في ابواب الجنه السبعه دول ابواب جهنم ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين الناحيه التانيه بقى وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء الله ثق هنا بمعنى ايه بمعنى جميل قوي الوقت احنا عايشين فين على الارض امال الجنه فين الجنه فوق السما السبعه عند صدره المنتهى يعني المسافه اللي بيننا وبين الجنه دي محتاجه صاروخ فضائي مثلا صاروخ مين يا ابني ده المسافه اللي بيننا وبين الجنه لم تقطع من بشر قبل كده الا سيدنا محمد بالبراء بس ويبقى هنا يعني ايه ثق دي بقى لما بيركبوا على النجائب الا الله أعلم بوسيله مواصلات شكلها إيه وهم منطلقين إلى جنة الفردوس بإذن الله منطلقين إلى جنة النعيم بإذن الله إلى جوار الرحمن وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى إلى الجنة الله يا رب على كلمة إلى الجنة تخيل بقى وإحنا بإذن الله كنا منطلقين إلى الجنة أعضاءك بدات تنور من نور الطاعه اللي ربنا رزقه لك النجائب إن جاء تخيل اللي بيسوقك مش ملك ده ملك تخيل أبواب الجنة ويبتتفتح حتى إذا جاءوها وفتحت إيه؟ أبوابها زي الكفرة لما ربنا قال أبوابها هنا دول اللي هيدخلوا وهينادوا من أبواب الجنة التمانية ده دول أعلى زمرة في البشرية ده دول أعلى ناس ده دول ملوك الفردوس الأعلى يا ترى عملوا إيه؟ يا ترى تعبوا قد ايه يا ترى بذلوا قد ايه يا ترى ضحوا قد ايه يا ترى اقبلوا على الله قد ايه يا ترى انشغلوا في ليلهم ونهارهم بطلب رضا الله قد ايه يا ترى اثاروا الله واختاروا الله ولم يخيروا بين الله وشيء الا اختاروا الله قد ايه يا ترى دول كانت عبادتهم ايه وطاعتهم ايه وقلوبهم شكلها ايه وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه تخيل اللي رايح مصيف بقى ورايحه كده والهواء بدأ يهف على العربية كده هو حس انه سعيد بمجرد بس هواء المصيف من بعيد تخيل دول ونسائم وروائح وعطور الجنات التمانية جاي عليهم كل جنة اعطورها غير التانية كل جنة مشاهدة غير التانية وسيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها يا سلام وقال لهم خسانتها ملايكه بتسلمهم لملايكه سلام عليكم بابا بيكلموا الملايكه وبتكلمهم طبتم زي واحد مكان مريض وتقول له طبت يعني رقت يعني شفيت امراض اولمكم شفيت امراض الشهوات والشبهات راحت طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله كانوا بيقولوا الحمد لله في الدنيا في جلسات الضحى وفي العبادة من باب العبادة والمجاهده النهاردة دي لذة مش تكليف لذة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء خد بالك من كلمة نتبوأ لما ملك يقعد على العرش يقول لك الملك تبوء العرش يعني إيه يعني ربنا بيقول دول ملوك الجنة دول ملوك الفردوس الأعلى على عروش الجنة يعني إيه برضه؟ يا أخوانا مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول زمرة هتذهب وتركب البحر اللي تجاهد قال انهم ملوك على الأسرة الأسرة اللي هي العروش يعني ملوك طب ليه؟ ربنا سمى دول ملوك ليه؟ النبي سمى دول ملوك ليه؟ يا جماعة لإن العامل لدين الله المجاهد في سبيل الله اللي عايش حياته لنصر دين الله ده ما عندوش وقت يشتغل لنفسه ما عندوش وقت يبقى عنده عقارات ما عندوش وقت يحصل املاك ما عندوش وقت يحصل اراضي ما, يحص ما عندوش وقت يبني برج هو خلى كل طاقته ان املاك الدين هي اللي تزيد مش املاكه هو ان اتباع الدين ان اراضي الدين هي اللي تزيد فضحب انه يعيش حياته عشان املاكه تزيد من أجل اللي يعيش حياته عشان املاك الدين هي اللي تزيد فربنا يقولك مقابل كده دول هيبقوا ملوك الفردوس الأعلى لأن هم مرضوش يتملكوا حاجة في الدنيا شغلوا باملاك الدين نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش تخيل مليارات المليارات من الملائكة بالأحجام المهولة بتاعتها والأنوار الرهيبه بتاعتها وترى يعني سكان الفردوس الأعلى من نعيمه ومنهم بيشوفوا طواف الملائكة حول عرش الله ربنا ذكر نعيم المؤمنين في الجنة طب نعيم الملائكة يا رب؟ هو ده طوافهم حول عرش ربنا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين مين اللي قال الملايكه مش بس المؤمنين مش بس المؤمنين حتى الكافر هو داخل النار بعد ما شاف حكمه ربنا ورحمة ربنا وعدل ربنا بيدخل يثني على الله سبحانه وتعالى اخواننا في الله شبابنا واخواتنا واخواتنا يا جماعه رمضان لسه عليه يوم يا جماعه عايزين نقله في علاقتنا بالقران عشان القرآن يعمل لنا نقله في علاقتنا بالله ويعمل لنا نقله في ايجابيتنا في نصر الدين ربنا يا لازم تكونوا ايجابيين في حاجتين والا ما تزعلش لو استبدلت ما تزعلش لو استبدلت ما تزعلش لو ما تقدمتش في دين ربنا اللي ما بيطلعش بينفي خد بالك لازم تنقل ولازم تطلع على طول لازم تنقل في حاجتين الحاجه الاولانيه علاقتك بالقران تروح النهارده هات صورة الزمر كده وابدا اقرا او هات مصحف واقرا كل يوم يا سيدي ربعين بس ربعين من قلبك ربع واحد بس ربع من قلبك بس يبقى ورد مقدس في حياتك ما يتزعزعك وابدا اقرا القران وكرر الايه مره واتنين وثلاثة وعشرة خلي القران يدخل قلبك خلي نور القرآن يفتت جدار الغفلة اللي حوالين قلبك. خلي نور القرآن يدخل في اعماق قلبك ويطهر قلبك من جوه. ويكوي أي بقر شهوات جوه قلبك. لازم ننقل في علاقتنا بالقرآن. وننقل في أجابيتنا لنصر الدين ربنا. لازم كل واحد مننا يشتغل في الدعوة إلى الله. يضحي بفلوس اكله يوم يومين. يجيب شرايك يوزع. لا ده أنا عايزك تتكلم. انا عايزك تفتح بقر. أنا عايزك تكلم الناس عن ربنا تكلم الناس في دين ربنا تدعو إلى الله حتى لو كلامك بسيط ملك لكش ابذلوا يا إخواننا اجتهدوا يا إخواننا خلوا لينا دور دور في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعز بكم الإسلام ويعزكم بالإسلام ربنا يعز الإسلام بمصر ويعز مصر بالإسلام ربنا يجعلنا من جندي المخلصين ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله